وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس على إخوانا على سرور متقابلين نسأل الله أن لا يحرمنا اجر ليلة القدر قال كعب بن مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر يبدأ بالمسجد قال فصلى فيه ركعتين ثم جلس إلى الناس فجاءه المعذرون قال وكانوا بضعة وثمانين رجلا فجعلوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل عذرهم ويستغفر لهم ويبايعهم ويكل سرائرهم إلى الله قال فأتيته فسلمت عليه فلما راني تبسم تبسم المغضب صلى الله عليه و كان النبي صلى الله عليه وسلم سلم اذا سر استنار وجهه كانه قطعه قمر صلى الله عليه وسلم سلم و رضي الله عنها قيل لها يا خاله اصطفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا بني إذا رأيته حسبت الشمس طالعه صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنه خرج في ليلة قمراء قال وجعلت أنظر إلى القمر وإلى وجه رسول الله وجه رسول الله في عيني أجمل من القمر نسى الله أن يجمعنا به في الفردوس العام لكنه هنا يتبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عرف كعب ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة ملاحظة الصحابة رضي الله عنهم حتى ان أنس رضي الله عنه قال ما شاب رسول صلى الله عليه وسلم إنما كانت شمطات يعني شعرات قليلة في لحيته لو أردت أن أعدها لعلته من شده ملاحظه الصحابه الرادران للنبي صلى الله عليه وسلم المهم قال كعب فتبسم تبسم المغضب وقال تعالى فجئته امشي حتى جلست بين يدي صلى الله عليه وسلم فقال ما خلفك الم تكن ابتعت ظهرك النبي صلى الله عليه وسلم افضل البشر لكنه لا يعلم الغيب يرى أمورا وتغفى عليه أمور وفوق ذلك هو قدوة لأمة تأتي من بعده تسير على نهجه وهديه فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرسخ لمبدأ التبين والتثبت مع كونه جاءت إليه كلمات أنه كعب اشترى ظهرا بل حضرت عنده راحلتان وهو في اتم الاستعداد للخروج بل وقام معه الرجل في الغزو يقول حبسه بردا والنظر في عطفه أمور حضرت لكن يرسخ لمبدأ التبين والتفب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال الإمام السعدي رحمه الله اسمع فمن الغلط الفاحش قبول قول بعض الناس في بعض قبل أن تقبل كلام فلان في فلان اسمع منه ربما كان عنده ما يزيل ما يكون في صدرك قال فمن الغلط الفاحش قبول قول بعض الناس في بعض ثم يبني على ذلك حبا وبغضا ومدحا وذما وكم ترتب على ذلك من أمور لا تحمد عقباها مع كان هناك أمور حضرت لكن اسمع من صاحب الشأن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عبد الله ابن عمرو بن العاص بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل طول الليل باستمرار ويسرد الصيام فيستدعيه النبي صلى الله عليه وسلم فلما يحضر بين ذي يقول يا عبد الله ابن عمرو ما مقالة بلغتني عنك ما حققت هذا الذي نقل الي عنك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يأتيه ماعز ماعز بن مالك رضي الله عنه بنفسه يتكلم فلا يتعجل نبي صلى الله عليه وسلم إنما ويتبين ربما يقول كلام يحتمل معنى آخر يا رسول الله طهرني قال ويحك ارجع تب الى الله واستغفره استغفر الله وتب اليه فيرجع ثم بعد قليل يا رسول الله طهرني المره الثانيه ويحك ارجع تب الى الله واستغفره فيرجع ويعود الثالثه يا رسول الله طهرني ويحك ارجع تب إلى الله واستغفره فيعود ثم يرجع الرابعة يا رسول الله طهرني قال ومم ذاك قال من الزنا قال ونظر إلى أصحاب أبيه جنون تبين وتثبت لا يا رسول الله ما به من بأس أشرب خمرا فقام بعض القوم فاستنكهه فلم يجد منه ريحة خم لا يا رسول الله ما شرب شيئا <تصفيق> طيب الإسلام متعطش لإسالة الدماء تعال ارجموا لا بعد أربع مرات ارجع أبي جنون لا شرب خمرة لا فلعلك لا يا رسول الله طيب لعلك قال لا حتى بعد كلام قال رو قال فكلمه بالكلام الصريح الواضح الذي الاحتمال للبس فيه قال اكان كذا وكذا قال اجل يا رسول الله فامر به فرجم قال بريدة في بعض روايات الحديث واصبح الناس منه على فريقين فريق يقول ضيع نفسه وأحبط عمله لم تدع نفسه حتى جاء واعترف على نفسه وحتى رجم وفريق آخر يقول ومن له توبة كتوبة ماعز رجل جاذب بنفسه إلى الله كأنما قال اقتلني يا رسول الله رجل محصن بعد أيام قال خرج علينا نفسه وقال استغفروا لماعز غفر الله لماعز قال لقد تاب توبه لو وزعت على أمة لو وزعتهم حاطب ابن أبي بلتعى رضي الله عنه يرسل إلى قريش كتاب فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج إليكم في جيش مسلم هذه عند كل الناس خيالة لله ولرسوله وللمؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حضر الكتاب بين يديه سبحان الله يا حاطب ما حملك على هذا ربما يكون هناك أمر أنت تتغير نظرتك للامور من خلال الاطلاع عليه ما حملك على هذا قال يا رسول الله والله ما بدلت أنا مؤمن ولا غيرت لكن ما كان لي في القوم من اصل ولا عشيره وكان لي بينهم اهل وولد فصانعتهم لاجل ذلك يا رسول الله قال عمر دعني اقتل نافق الرجل قال لعل الله اطلع على اهل بدر رجل ممن شهد بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم ومما يعني يؤكد صدق حاطب رضي الله عنه إن في بعض الروات إن الكتاب الذي كتبه فيه أنه أرسل لقرية قال لهم لقد خرج إليكم رسول الله في جيش كالسيء ووالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم إن الله منجز له ما وعد يعني لا تظن إن أنتم ستفعلوا شيء لكن ليكن عندكم علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليكم فهو اردت حفظ شيء معين الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر عندهم، لكن يثبت لمبدا تثبت والتبين فتبينوا لا تتعجلوا تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم بعد ما تتضح الأمور نادمين نتابع غدا ان شاء الله كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم